قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون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 ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو فرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله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 أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو شد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام محسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يكتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انفقنا الله الذي انفق كل شيء وهو خلقكم, وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فاصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا, فالنار فان يصبروا فالنار مسوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيض ما لهم قرنا فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم, إنهم كانوا قاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أذن الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفل. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولا تحزنوا الْمَلَائِكَةُ أَلَّا التي وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كنتم توعدون.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 ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذناك كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوطه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 وإذا امعنا على الانسان اعرض ونا بجانبه واذا امعنا على الانسان اعرض ونا بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايتم من كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل من من هو في شقاق بعيد